فحصل لبعضهم ربما أي إذا إنجبتم وقيل معناه فلما فشلتم حصل فشل بسبب المخالفة والتنازع مع أميركم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه فهذا حصل لبعضهم والشرك ما يقال إعم والمعصية لها تأثير على المجتمعات وإن ارتكبها واحد إن لم ينهى عنها فلشك أن المعاصي لها تأثير ويدمدم الله سبحانه وتعالى بمعصية على شعب كامل إن أقروا بهذه المعصية مع أن المرتكب واحد لها لكن إن أقروه ولم ينكر عليه دمدم الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين إن شاء ذلك كما في قصة أصحاب الناقة فإن العاقرة لها واحد والله سبحانه وتعالى عما العقاب على الجميع لأنهم أقرواه سكتوا عن المنكر بل شجعوا عليه فالمعاصي لها تأثير على الأفراد وعلى المجتمعات واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تعموا الجميع ولا سيمة إذا حصل سقوط وقل المنكرون أو إن لم يوجد المنكرون فيحصل لها تأثير لكن نوجد الخير مدافع الشر فربما يرفع العذاب عن الأمم بسبب وجود الخير ومدافعة الخير للشر وإنكار المنكرين المصلحين لهذه المنكرات وعدم الإقرار لها واستفوت عنها والحاصل الله سبحانه وتعالى عاتب الصحابة حتى إذا فجلتم حصل فشل في صفكم بسبب التنازع والاختلاف بينكم وعدم طاعة أمرائكم حصلت بعد ذلك أو حصل ما حصل قال قولوا حتى إذا فشلتم أي جبنتم وقيل معناه فلما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم والواو في فيه وتنازعتم أي حتى إذا فشلتم تنازعتم فتكون الواو زائدة والجواب تنازعتم على هذا ولها نظائر أي في الزيادة ومن نظائرها قوله سبحانه وتعالى فلما أسلما وتله الجبين وناديناه أي ناديناه فهذه الواو زائدة فلما أسلما وتله للجبين ناديناه فالواو في قوله وناديناه هذه زائدة وناديناه هو جواب لما فلما أسلما وتله الجميل وناديناه فتكون هذه الواوزائدة واصل الكلام ناديناه وهناك كذلك حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر فالواوزائدة قال وتنازعتم في الأمر وعصيتم والواوزائدة في وتنازعتم يعني حتى إذا فشلتم تنازعتم وقيل في تقديم وتأخير أي في الكلام حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم في الكلام تقديم وتأخير وهذا أيضاً شاية التقدم له التنظير في آيات متقدمة أي أن الكلام قد يحصل فيه تقديم وتأخير فيتقدم تقدم المتأخر ويتأخر المتقدم وقيل في تقديم وتأخير تقدير حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم فقدم فشلتم في الكلام وأصل الكلام حتى إذا تنازعتم في الامر وعصيتم فشلتم فما فيه زيادة في الواوات ما فيه زيادة في الواو وإنما في الكلام تقديم وتأخير فتقدم فشلتم وتأخر تنازعتم وعصيتم وأصله قبل هذا حتى إذا تنازعتم في الامر وعصيتم فشلتم قال وقيل في تقديم وتأخير تقديره حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم ومعنى التنازع الاختلاف وهو من أعظم أسباب تسلط الأعداء على أهل الإسلام ومن أعظم أسباب ذهاب القوة في أهل الإسلام التنازع وهو من أعظم أسباب الفشل فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لي حكم وهنا حصل ما حصل لأولئك الكرام والأبطال بسبب التنازع حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حصل فشل حصل تنازع فحصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا وكل صف يدخله التنازع فإنه يفشل وإنه يضعف بعد قوة كل صف ولو كان صف أهل الحق يدخل تنازع يحصل فشل ويحصل ضعف في قوتهم وكل صف وإن كان على شيء من الباطل فيه ترابط وفيه وآم وفيه شيء من ذلك الذي يحصل به النصر فإنهم ينتصروا يحصل لهم شيء من النصر ويحصل لهم شيء من الوصول إلى مقصودهم ومرامهم وإن كانوا على هذا فكيف بصف الحق إذا حصل فيه وآم على الكتاب السنة واتلاف على الخير ومحبه في الخير فلا شك أنه يقوى وليستطيع أعداؤه إذا كان الصف الذي هو على خلاف الجادة يحصل ترابط بينهم ويحصل اتفاق بينهم وعدم اختلاف يظفروا بمقصودهم يظفروا بشيء من مقصودهم فكيف بصف الحق حاصل التنازع من أسباب الفشل في اهل, القوة أهل الخير وفي غيرهم في أهل الصلاح وأهل الخير وفي غيرهم متى ما وجد التنازع فشلوا وذهبت قوتهم وضعه تسلط عليهم عدوهم وتمكن منهم فعلى هذا يجب على أهل السنة وعلى أهل الخير أن يحرصوا على إيجاد الوئام والتآلف بينهم وأن يجعلوا هذه الأمور الجانبية جانبا التي يحصل ربما خلاف بينهم بسبب أشياء نفسية وأغراض دنيوية وغير ذلك من المآلف والمقاصد ويترجمها بعضهم بأنها مقاصد سلفية خالف فيها وأغراض صنفية ومنهج خال فيه وهي ربما أمور دنيوية وأمور كذلك نفوس فيما بينهم أي في بعضهم على أنها أمور منهجية ويقلبها أمور منهجية فيحصل ضعف ولو حصل التسامح وحصل غض الطرف على بعض الأمور التي لا تضر الدعوة لسار الناس على خير وسار الفصطف على خير أما ما يضر الدعوة فلا يجوز السقط عليه لا يجسف في أنه سبك أو حصل منه اتجاه شيء من الجفاء وضغ الطرف وتمشي أخي طرف أو ما أثنى عليك لماذا لم يثني عليها ولماذا لم يعظمني ولماذا كذا وضغ الطرف وتمشي الدعوة والأمور لله سبحانه وتعالى أهم شيء أنك ترضي الله سبحانه وتعالى أثنى عليك فلان أو ذمك فلان ما هو بضائرك ما هو بضائرك هذا فلان لا قدحه ولا مدحه يجلب لك نفعا عند الله وإنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل إن مدحي زين وإن ذم شيء قال ذاك الله ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين ما هو أنت أنت بشر فيك من المخالفات ما فيك وفيك من النقص ما فيك وفيك من الضعف ما فيك ذاك الله لما قال إن مدحي زين وإن ذم شيء لكن الله الذي مدحه زين وذمه شين جل وعلا فأنت بشر يا أخي عندك ما عندك من الأخطاء وعندك ما عندك من المخالفات والتقصير فعلى هذا انتبه من هذه المقولة إن ذمي زين إن ذمي شين وإن مدح زين من أنت من أنت ذاك الله فالحاصل هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى وإرشاد من ربنا جل وعلا لأهل الخير وأهل الصلاح أنهم يتركوا التنازع فإنه باب الفشل ومناط الفشل ويتركوا المعاصي فإنها كذلك أيضا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلى أن قال ثم صرفكم عنهم بسبب تلك الأشياء المتقدمة على القول بأن صرفكم هو الجواب لما حصل فشل حصل تنازع وحصل عصيان صرفكم عنهم جل وعلا فقال بعضهم الجواب هو صرفكم وليس تنازعتم زائدة وليس هناك باب التقديم والتأخير وإنما جواب الكلام حتى إذا هو صرفكم ثم صرفكم بسبب ما تقدم منكم وهذا أيضا توجيه جيد فيكون الجواب والنتيجة أن الله صرفكم عنهم وصارهم الذين تسلطوا بعد أن كنتم أنتم متمكنين منهم صرفكم عنهم وحصل شيء من السلاطة بعد ذلك وحصل شيء من الابتلاء أنهم حصل منهم شيء يضر بكم كل ذلك بسبب ما تقدم أي تسلطوا عليكم شيئا ما وقتلوا فيكم ولولا فضل الله سبحانه وتعالى عليكم لحصل أعظم من هذا والله ذو فضلا على المؤمنين ولقد عفى عنكم عفى عنكم وصرفهم أيضا كذلك بعد ذلك عنكم وذهبوا وذهبوا إلا لا والله ذو فضلا على المؤمنين طهيات عظيمة حق وفيها توجيه ومن أخذ بمثل هذه التوجيهات بإذن الله ينجح ينجح في دعوته وينجح في خيره وفي سعيه إلى الله وسيره الله جل وعلا قال وتنازعتم يعني طيب تقدير حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم ومعنى التنازع الاختلاف وكان اختلافهم أن الرمات اختلفوا حين انهزم المشركون فقال بعض من هزم القوم فما مقامنا مقامكم كما أمركم رسول الله فلا تشركونه وإن رأيتمون نقتل فلا تنصرونا قدر الله ما شاء فعل فقال بعض من هزم القوم فما مقامنا ايش هنا ما معنى شيء القوم قد هزموا وهذا تأويل هذا تأويل ما فعلوا ذلك هواء حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وإنما تأولوا مثل هذا التأول فقط مثل هذا التأول ما لنا حاجة هنا خلاص نخرج مع إخواننا نجمع فقال بعض من هزم القوم فما مقامنا وأقبلوا على الغنيمة وقال بعضهم لا تجاوزوا أمر رسول الله وهؤلاء المصيبون لا تجاوزوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير دون العشرة فلما رأى خالد ابن الوليد خالد الوليد سيف من سيوف الله بعد ذلك خصار وكان كما تعلمون حاله كما تعلمون حاله ربي الله تعالى عنه مع المسركين قاتل معهم ودونهم وما هزم في معركة خالد أبدا يذكرون في سيرة أنه ما هزم في معركة حال كفر وحال إسلام ليس هناك معركة يخوضها خالد فيهزم فيها فكل المعارك مصر فيها خالد هكذا ذكروا عنه يحال الكفر وحال إسلام فهو سيف من سيف الله فلما رأى خالد ابن الوليد وعكرمة, وعكرمة ابن أبي جهل وهؤلاء أسلموا ذلك حملوا على الرماه فقتلوا عبد الله بن جميل وأصحابه وأقبلوا على المسلمين وحالت الريح فصارت دبورا بعد أن كانت صبا ورسول الله نصير بالصبا وهنكتها عاد بالدبور عاد هنكت بهذا الريح الدبور ورسول الله نصير بالصبا بعد أن كانت صبا وهي ريح النصر قال الصبى لي من مطلع الثرية والدبور الريح التي تقابل الصبى تقابل الصبى هذه الدبور ورسول الله نصير بالصبى وهنك اكعاد بالدبور بهذه الريح قال وحالت الريح فصارت دبورا بعدما كانت صبا وانتقضت صفوف المسلمين واختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شعار لا إله إلا الله فإذا حصل ارتباك في ربما يقتل بعضهم بعضا يظنه عدوه يظنه عدوه فإذا يشهر سيفه عليه ويقتله ويزيل هامه وما يدري خلاص ارتبك الصف هزيمة محققة 100% إلا إن شاء الله إذا حصل ارتباك والصف وهنا يظهر المنافقون قالوا اختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من الدهش ونادى إبليس أن محمدا قد قتل هكذا إبليس استغل مثل هذه المواقف وأعوانه وكان ذلك سبب الهزيمة للمسلمين قولوا تعالى وعصيتم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفتم أمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم فحذف المعصى هنا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عصوه عصوا أمره كما تقدم ولم يذكر لأن استياق يدل عليه وعصيتم بعد ما أراكم أي عصيتم رسولكم قولوا وعصيتم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون يا معشر المسلمين من الضفر والغنيمة منكم من يريد الدنيا؟ يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب. قال بن مسعود: ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. لا إله إلا الله. ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. والدنيا إيش لذي يريدونها؟ غنية مساكين. غنية. على فقر تعلمون فريحو بالغنية. عاتبهم الله هذا العتاب. كيف هؤلاء الذين يقبلون من المتأخرين إقبالا كليا عليها على حساب الدين على حساب الدين هؤلاء رأوا غنيمة تأولوا وخرجوا يجمعون مع إخوانهم الله يقول منكم ما يريد الدنيا صعابة رضي الله تعالى فكيف بحال هؤلاء الذين هم تركوا الصلاة وقطعوا الأرحام وقطعوا الطرق وسفكوا الدماء من أجل الدنيا هؤلاء عتابهم أشد ونكالهم عند الله أعظم قالهم عند الله أعظم هؤلاء الصحابة مساكين رضوان الله تعالى والله ما يريد الدنيا كما يريدها هؤلاء القوم أبداً هم أزهد الناس وأبعد الناس عن مخاوف الدنيا عن حساب الدين لكن لما حصل هذا الله قال لهم منكم من يريد الدنيا انتبهوا هذا تحذير من الله لهم رضوان الله تعالى عليهم وعز الله مقامهم حذرهم الله من الإقبال على الدنيا وفعلاً يستجيبون يستجيبون أما هذا تحذر من الدنيا وتبين خطر الدنيا حولك ولا يبالي به بل يأخذها من حلها ومن حرامها وهؤلاء رات يأخذوها من حلها غنيمة أحل الله لهم الغنيمة ومع ذلك هذا العتاب وابن مسعود يتعجب قال ما كنت أظن أحدا من أصحاب رسول الله يعني يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية فعلا هذا واقعهم رضوان الله تعالى عليهم مقبلون على الطاعة لكن زل حصلت فعاتبهم الله ورجعوا وفاءه رضوان الله تعالى عليهم أما نحن نسل الله العافية حتى رب من من فيه استقامة يريد الدنيا على حساب الدين مقبل عليها والعياد بالله ويفرط في بعض الأمور بعض الواجبات ويقدمها على بعض التي هي فيها منافع أعظم له من العلم النافع وغير ذلك فيقبل عليها ويترك العلم النافع هذا يريد الدنيا ولو عوتي به هذا لا بأس ومنكم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا يعاتب مثل هذا الاختيار مثل هذا إذا حصل منهم شيء من الميون يعاتبهم إخوانهم مثل هذا العتاب عتاب حتى يقبل على الخير لأن المستقيم يستفيد من العتاب والمؤمن ينتفع بالذكره والله شرع الذكره لهم هم أول الناس ينتفعون بها وهنا غيرهم أيضا لكن خصفهم بها ذكر فإن الذكره تنفع المؤمنين لأنهم ينتفعون بها تفعون بها وأن الذكرة الجميع يذكر عصاها ولا يذكرون بأيام من الله سبحانه وتعالى ويتقوا الله لكن هؤلاء انتبعون فلا بس أن يذكر ولا يثرب يذكر حتى يرجع الخير أما أنت دنيوي أنت كذا أنت كذا هذا ما هذا نصيح هذا هذا ما هي نصيح هذا هذا التتريب وكذلك توفيخ تشهير وكذلك أيضا كذلك كأنك شهأ فيه هذا ما هي ذكره وإنما تعاتب وانتبه من الدنيا كما عاتب الله الصحابة مثل هذا العتاب اللطيف الجميل انتفعوا به أما أنت كنك مسرور ما صدقت أنه مال قليلا أخوه فإذا تكيل عليه مثل هذه الأشياء هذا خطأ لكن يعاتب عتابا كما عاتب الله الصحابة رذوان الله تعالى هو سيرجع سيفي والدنيا ما هي محرمة الدنيا ما هي محرمة فامشوا في مناقبها الله سبحانه وتعالى يقول فانشوا في مناكبها انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله ليه حرام أن الشخص انتشر وكفى بالمرء يثمن ان يضيع من يقول الممنوع هو الإقبال على الدنيا عن أحساب الدين هذا هو الممنوع إقبال على الدنيا عن حساب الدين أو إقبال على الدنيا مع التفريط ببعض الأمور التي هي أولى التي هي أولى له من هذا الإقبال. أما شخص يسعى ف الله أباح السعي جل وعلا أباح السعي حتى سفرا حتى سفرا لو سافر للسعي ما هو حرام عليه. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يسافرون يبتغون من فضل الله يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سفرًا ليجني فضل الله سبحانه وتعالى وما أباح لهم ما هو حرام عليهم. لكن الممنوع والمحظور والمكروه هو أنه يكون على حساب الدين. قال رحمه الله: قولوا من بعد ما أراكم الله ما تحبون يا معشر المسلمين من الضفر والغنيمة منكم ومن ما هي من يا أبا تراب هذه؟ ترى هذه من في لغة العربية يسمى عند النحاة. منكم من يريد الدنيا آه. تبعيضية بعضكم يريد الدنيا منكم أي بعضكم ما أنتم كلكم بعضكم منكم من يريد الدنيا يعني الذين تركوا المركز المركز أي الذي جعلهم فيه رسول الله وأقبلوا على النهب أي أخذ الغنيمة شيء مباح لهم ومنكم من يريد الآخرة يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جوبر حتى قتلوا. قال عبد الله بن مسعود ما شعرت أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد. حتى كان يوم أحد أو يقصد يوم أحد أو حتى كان في يوم أحد هذا الأمر كأنه يوم أحد حتى كان يوم أحد أي حصل يوم أحد بالرفع وكان تامة حتى كان يوم أحد فكانت تامة. قال ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية ثم صرفكم عنهم أي ردكم عنهم بالهزيمة هذا معنى صرفكم عنهم أي ردكم عن المشركين بقتلكم وهزيمتكم ردكم بعد أن صلتكم عليهم ردكم عن ذلك وصرفكم عنهم عن قتلهم إلى أن حصل لكم ما حصل من القتل صرفكم عن قتلهم وعن الضفر بهم إلى أن حصل العكس من هذا تماما فردكم عن المشركين بقتلكم وهزيمتكم قال ثم صرفكم عنهم أي ردكم عنهم بالهزيمة ليبتنيكم أي ليمتحنكم فيبين الصابر من الجازع والمخلص من غيره ليبتنيكم ليمتحنكم حتى يتبين الصابر من الجازع والمخلص من غيره والابتناء هذا من أغراضه المعلومة وهذا مما يدل على ما ذهب إليه السنة أن أفعال الله مقرون بحكمة لا كما يقول الأشاعره أن فعله بمجرد المشيء والإرادة بل لحكمة هذا الذي حصل لأجل هذه الحكمة ليبتنيكم تحلكم يظهر الصادق من الكاذب والصابر من الجازع فهذا ابتناء لحكمة هذا الذي حصل لكم لحكمة أما الأشاعرين بفهم نفاة الحكمة الأشاعرة الأشاعرة نفاة الحكمة فيقولون الله يفعل بمجرد الإرادة والمشيئة فقط ما لا لحكمة لأن الحكمة قرب من الأغراب والله منزه عن من الأغراب عوذوا بالله من هذه الفتنة هل المشبهة ولا الأشاعر مشبهة وما لجأوا إلى مثل هذا إلا الذي في قلوبهم تلات قلوبهم المعطلة بالتشبيه الجرد الله سبحانه وتعالى عن كماله. شبهه بالمخلوق فنفوا عنه الحكمة ونفوا عنه الإرادة القصرين الإرادة يثبتونهم نفوا عنه الصفات الأخرى اليد السمع لعقب ذلك كل ذلك بسبب التشبيه وعن عموه المتدعه وعن الشعر يثبتون سمع على خلفه السنة قال ليبتنيكم أي ليمتحنكم وقيل لينزل البلاء عليكم وقيل لينزل البلاء عليكم فتتوبوا إليه وتستغفروه والأول هو الأولى يمتحنكم ليبتنيكم ليمتحنكم والقول الثاني لينزل البلاء عليكم هذا لأجرا ينزل عليكم البلاء لتتوبوا إليه تستغفروه فينزل عليكم البلاء لتتوبوا إليه وتستقفروه والأول أقرب يبتنيكم يمتحنكم يختبركم ويعلم الصادق من الكاذب منكم لا لينزل البلاء عليكم لأن البلاء قد نزل وحصل هذا البلاء لأجل يمتحنكم سبحانه وتعالى قال وقيل لينزل البلاء عليكم ولقد عفا عنكم قولوا تعالى ولقد عفا عنكم فلم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة ولقد عفا عنكم فلم يستأصلكم بعد المعصية المخالفة عفا عن عقوبتكم سبحانه وتعالى فلم يستأصلكم بل قال والله ذو فضل على المؤمنين وإن لو ترككم وصلافة أولئك عليكم لاستأصلوكم وحصل لكم شر عظيم ولكن الله سبحانه وتعالى عفا عنكم وما مكلهم منكم ما مكنهم منكم ولم يستأصلكم بسبب المعصير المخالفة بل عفى عنكم جل وعلا ورد أولئك بعد ذلك ولم يجعلهم يستأصلوكم سبحان الله الله كريم جل وعلا والله غيور على عباده المؤمنين ومحب لهم سبحانه وتعالى فلم يمكن أولئك مع أنه حصل ما حصل للصحابة من الضرر لكن عفى عنهم لأنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إليه جل وعلا عف عنهم تجاوز عنهم ورد المشركين بعد ذلك عنهم ولم يمكنهم في الاستئصال من الصحابة انظر يا أخوان الصحابة يحصل لهم مثل هذا فكيف بهؤلاء المتساهلين بالمعاصي هؤلاء الذين هم يتساهلون بالمعاصي لأمر سهل والله غفور رحيم ويفعل كل داهية ويلتكب كل مصيبة مصيبة ومعصية والله غفور رحيم هذا لا شخص يلقى هذا عند الله جل وعلا ويعلم هذا الشخص صاحب الإرجاء هذا فالصحابة حصل لهم ما حصل لهم أبر الناس وأتق الناس لله جل وعلا بعد الأنبياء ومع ذلك يجري عليهم هذا الأمر العظيم ويحصل لهم ما يحصل رضوان الله تعالى عليهم بسبب هذا المخالفة بسبب هذا المخالفة فكبه هؤلاء الذين يفعلون الجرائم والعظائم فيضيع حدود الله سبحانه وتعالى ويرتكبوا ما نهى الله جل وعلا وإذا يعني نهيته وأمرته يقول يا أخي سهل تركت تشدد هذا تركت تشدد الله غفور رحيم نعوذ بالله من خليل هؤلاء ما أتان من مصائب إلا من جهة هؤلاء الذين يتساهلون في حدود الله جل وعلا ويرتكبون هذه العظائم بحجة الله غفور رحيم الله غفور رحيم يرتكب المعاصي الله يغار على محارمة وينتقم جل وعلا من عصاه سبحانه وتعالى ولكنه يحلم جل وعلا ويملي فقط ويملي إن الله يملي الظالم حتى إذا خذنا محلته أما هذا التحجج مثل هذه الأشياء وهذا من الحجج الشيطانية التي تلاعب الشيطان بها على أولئك العصاة تلاعب بهذه الحجج وهذه المداخل ودخل بها عليهم صاروا يتكلهم مثل هذا الكلام ونس الله العالم والسلام وهنا كلام جميل للحسن في هذه الحادثة قال الحسن هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله انه عن شيء فضيعوه فما تركوا حتى غموا بهذا الغم والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة يتجرم يتجنى كل كبيرة ويفعل كل كبيرة والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويركب كل داهية ويزعم أنه لا بأس عليه فسوف يعلم كلام جميل قالوا الفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويركب كل داهية ويزعم أنه لا باس عليه ما علي شيء الله غفور رحيم ما عليه شيء مش عليهم ما عليه باس وهذا قال سوف يعلم هذا الأمر وكما قال الأمر الفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة. ويتجرم بمعنى يتجنه ويرتكب كل كبيرة هنا يباني وإذا قلت لا عيب عليك قال يا أخي ما علي باس من هذا الله غفور رحيم صلى الله قال قوله تعالى ولقد عفى عنكم فلم يستاصلكم لأنكم تبتم إليه بعد المعصية والمخالفة والله ذو فضل على المؤمنين فيه قولان ذو فضل على المؤمنين كما يقول من جوزي إذ عفى عنهم قال من جوزي رحمه ابن عباس والله ذو فضل على المؤمنين إذ عفى عنهم والثاني إذ لم يقتلوا جميعا قاله مقاتل والله ذو فضل على المؤمنين إذ عفى عنهم فضل عليهم هذا الفضل أنه عفى عنهم وقيل الفضل المقصود به أنه لم يقتلوا جميعا قالهم مقاتل وكله فضل الله سبحانه وتعالى يشمله ذو العالم على المؤمنين ذو فضل عليهم سبحانه وتعالى إذ عفى عنهم وذو فضل عليهم إذ لم يقتلوا جميعا إذ لم يقتلوا جميعا فهو فضل عليهم من الجانبين إذ عنهم وإذ لم يقتلوا جميعا والله ذو فضل عن المؤمنين بهذه الأمور التي ذكرت غير ذلك وفضل الله عظيم عليهم هذا نكتفي به إن شاء الله